يَقُولُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّهَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْطِقْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 وإنه لتنزيل رب العالمين لزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المذلين في لسان عربي مبين وإنه لفي زبور الأولين أ ولم يكن لهم آية أي على مولى علماء بني إسرائيل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 فبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمُ